ونطيح وانطِيحت وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبحاً مصب وما ذبحاً مصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم وخشون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 والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجرهن إذا آتيتمهن أجرهن محصين غير مسافحين محصين غير مسافحين ولا متخذ أخدا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 ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا فاتقوا الله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 وأقرضت من الله أقرضا حسنا لا أكفر عنكم سيئاتكم لا أكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخل لكم ولا أدخل لكم جنات تجري من تحتها الأنهار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 فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُنَّ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأً بِنِعْمَةِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ ذَا اذقر وباقر بان فتقبل من أحدهما ولم يتقابل من الآخر فتقبل من أحدهما ولم يتقابل من الآخر قال لا أقتلك قال إنما تقبل الله من المتقين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 يحرفون الكلمة من بعد ما وضعه يقولون إن أُتيتُم هذا فخذوه يقولون إن أُتيتُم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فحذوه ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا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 وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُلَاءَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيَ مِنْ عَلَيْهِ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 أفحكم الجاهليات يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُمْ منكم فإنَّهُ منهم إنَّ اللَّهَ لا يَحْبِلُ القَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا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 إلا أن آمنا بالله وما أُنزل إلينا وما أُنزل من قبِل وما أُنزل من قبِل وأن أكثركم فاسقون قل هالأنبؤكم بشر من ذلك مذوبة عند الله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 ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر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 كلما جاءهم رسولهم بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة ثعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا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 وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَا عَدْلٍ يَحْكُمُ بِهِ ذَا وَعَدِلٍ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 جعل الله الكعبة البيت الحرام القيامة للناس والشهر الحرام والهدى والشهر الحرام والهدى والقلاة.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 يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكن جميعا فينبئكن بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموثحين الوصية إذا حضر أحدكم الموثحين الوصية إثنان ذو عدل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 ذلك أدى أي يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمانه بعد أيمانهم وتق الله وسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين.